بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق بسوى والذي قدر بهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى كل يسر فنكر إن سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشغى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تغترون الحياة الدنيا والآخرة خيرهم وأبقى إن هذا لبصحف الأولى صحب إبراهيم